عسى ربّه إن طلقكن أي يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عبادات تائبات عبادات س يا أيها الذين آمنوا قُأنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَرَى نارا نَرَوْا وَقُودُ النَّاسِ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يعصون رسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفوا لا تعتذروا اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة وصُحَّى اللهَ رَبُّكُم أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النبي يَوْمَ لَا يُخْزِي الله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 ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة موحي وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا